بسم الله الرحمن الرحيم الأرض وامن وهذا الشعب تنهش القروح سيدعه امن فهذا الشعب وهل بعد النزوح ولا النزوح يقارع طغمه الاجرام فردا وتشكو للجروح به الجروح فكم سدم الطغاه هناك بيتا على أنقاضه سقف الطموح فكم سقفوا كمن شر نبيا كمن رحم وراحم نجيح يا مجري السحاب ويا تحدا ويا مصطفى ولا ويا رب الارض اهزم اليهود وتمشي القبض اليهود وتمشي يا رب الكعبه والاقصى يا رب فلسطين والعراق يا رب الفلوجة وهملكم ويا رب اصحاب الجيل. اجعل قيد اليهود والنصارى في تصنيف واجعل يد تسواننا في في فلسطين شارة من فلسطين انا من امه تجترذ البلدن فشيمتها المعازف والدفوف أنا من أمة تشتر بلا فشيمتها المعازف والدفوط تساهد ذل بربريا وتبرق في نواضل حزيوط تسرح كالشياه بكل أرض وحول حما ذلتها تطوف فلا راع له رايات حزم ترص له فيالف والدفوط فأين أبو عبيدة فأين أبو عبيدة فأين أبو عبيدة ذو رؤانا لما رقدت باغماد سيوف فاين اقو عبيده لو رانا لما رقدت باغماد سيوف واين مضاء زيد والمثنى واين صلاحنا البطل الحصيف خبر عادل يقول الخبر النفريا سعوديا أرض مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 6 ملايين ريال على الممثلة البريطانية الهندية 6 ملايين ريال مقابل ان تتناول العشاء معه أن الممثلة رفضت هذا العرض بقولها إنه حقير, إنه حقير صاد نعم الله يا أمة محمد يا أمة سيد والأبتاد نبيكم يوام فماذا أنتم فاعلون ستقاطعون حليب نيدو وزبن شربات ويفضرون ويستهزئون. ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام أما قال الله عن محمد ومن معه يا شداد على الكفار ما لي ينفلوك صيحة الأباء. وانبرت. والله لا سيظنين. إن مرت هذه القضية بسلام. وانبر الأيام بيننا يا عبد الصديق. يسمع الغين أنما المماد جل جلد. جل جلد. ما لي ينفلوك صيحة الأباء. وانبرت. وانبرت. تسمع البغين عن غم المبار <تصفيق> ما خل الدمع والتمهيد <تصفيق> يوم بدر حارثة العابد الزاهد الملازم للمساجد فجاءت أمه أم الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شاكية فاكية قالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة أين هو في النار فابكيه أم في الجنة أم في الجنة فأطمح لما هو فيه قال يا أم حارثة إنها ليست جنة ولكنها جنان وان حارثا اصاب الفردوس الاعلى <تصفيق> صبرا يا امه لقد انجزني جبل شامخ وطود اشم ورجل صابر محتسب هو من اشقى نفسه من اجل ان تسعد امته هو من ارهق بدنه ليرتاح إخوانه المسلمين يا ارحم الراحمين ويا قيم السماوات والارض ليس لنا رب سواك فندعوه ليس لنا رب السواك فنرجوه رحناك بإخواننا في فلسطين في العراق في كشمير في الفلبين في كل مكان يا رب العالمين انصر من نظر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل إعلاقي كلمات الدين انصر من نظرهم واخذل من خذلهم عليك بالعملاء والخونه ومن عاونهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن فاودهم والنصارى ومن ناصرهم والسيوعيين ومن سايعهم اخرج من بلادنا ومن بلاد المسلمين احرارا كرماء شرفاء يددون عن الاعراب ادعي الله جل شانه في سجودي وارجي انه يستجيب لا دعيته يا غفور يا رحيم يا ودودي ارفع اللي عنه بالماضي بليته اسكب العبرات من فوق الخدودي لا تذكرته تنهد توبكيته والرجاء بالله في قلبي زودي والأمل بالله في قلبي بنيته يا عسى شي جرى له ما يعودي يا إلهي حق قلب الماضي بنيته أسكب العبرات من فوق الخدود ذكرتها تنهدت وبكيتها والجلي والله يا رياض في مطار الرياض في مطار الرياض كنت على تفر بين الرياض وبين الدمام وحان وقت صلاة المغرب فصلينا المغرب والعشاء تقديما قبل صعود الطائرة فانا صليت فيهم بعد ما صليت فيهم جاني واحد الخمسينات من العمر جاني وقال لي شلان الفلاني? قلت ايه? قال عرفتك من قلت عرفتني من صوتي? شوي اللي نادي خوية. يا افنان في المطار. يا افنان. جاء قويا. ها قالها. قال لخالد الراشد. قال من خالد الراشد? قال مصير لكم جماعات. قلت اعودوا بالله. قلت اعودوا بالله. لا شو تجد لا متكبرون. بشوشا كبدر رتدم بالغصون. فقد أبي النفس صاحب همة ودخل قد كرب شموخه الإسلام درب شموخه الإسلام يبكي لحال المسلمين وبؤسهم وتعيث من حزن به الانام يبكي لحاله أحلل قطر من إسلام يقول عليه للدين النشيب فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب أمور لو تعملهن طفل لقفل في عوارضه المشيب أتشفى المسلمات في كل فجر وعيش المسلمين إذا يطيبوا أمال الله والإسلام حق يدافع <تصفيق> عبدالسفان والدين فحل <تصفيق> الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب فحق ضائع وحمى مباح وسيف قاطع ودم صبيب وإسلام إن عهد الظلم والله واتى فجر جديد على الصليب وعلى اعلى منابرها وقام بالأمر من يحول فيها وعلى اما ان الاوان لهذا الظلام أن يتبدل أما أنا الأوان لهذا الليل ان يجلي عندنا العزة فما بالنا <تصفيق> <الضحي> لا باطل خير من صبرنا صبرنا ايها الغيوب صبرنا ايها, أيها الصابرون اللهم اكبر يا جنود الله صبرا صبرا, صبراً ان بعد العسر يس لا تظنوا السجن قهرا رب سجن قادنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمتدكم قرح فقد مثل القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويستخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحف الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي لا طريق للجنة إلا عن طريق الصبر والمجاهدة الفرق بين الامس واليوم بالأمس كان صغارنا يستقبلون الجيش ومن معه يرمون خالد بالحجارة ويقولون لهم إلى أين يا فرار واليوم صغارنا يستقبلون غالية ومطربا بيده الايثار ولاعبا في صاله المطار بالورود والازهار مستار يا مستار هذا زمان العار من طنجه الى قندهار معتقد يعيش حاله احتضار امتنا ليس لها قرار امتنا العوبه في اليمين واليسار نرجو صلاح الدين ندور في ماساتنا حتى أصابنا الدوار لكن لا خيار لكن لا خيار من موتنا فوق شغار السيف حتى يصير الشوك جل نار فالنصر تحت السيف والصراب فوق النار هذه قصيدة اعتذار عن امه تعدادها مليار ليس لها قرار حمل الرايه خالص ولقد حمل وطي فرق بين الامس وبين اليوم سأسمعكم قصيده سيقولها احد الكبار امامكم اليوم بارك الله فيكم سد دروب الشعر وأسفل الأضواء ظهور وباك قلبي بعد ذلك باتني لما حين بيني وبين مناي طهرة بعت ذل القعود وبعت خياتي بعتها لمليكه الذي لا يرتضي لعباده ذلا ولست أرضاه آليا وبتاح روحي في المعارك لا ديازة حول بيني وبين نفسي وروحي ابتاه روحي في المعارك لادية وتحول بيني وبين نفسي وروحيا أبتاه جعفر في المنام مدانيا ويطيحني على لحظة ركابيا ابتاه نفسي لا تريد غوانيا مالي وللدنيا وما وهمانيا أبتاه نفسي لا تريد غوانيا داري والدنيا وما لها ماليا وبكاء اني ارى في مقتاد لا معجل طويلنا الاله طواليا وطواليا هناك يريدون الاعراض الموجه وخلا واني يتغطلون الذي يخليا هناك يريدون الاعراض الموجه وخلا واني يتغطلون الذي يخليا هناك يطلبوا وارحنا عادانيه ابو الشعب يقولوا لنا اصوال ابننا وانا يا اخوان ابو الشعب يغني الانام صار محلا له وليا. ابتاه جاء اقسم بالذي خلق الحياة بحكمتي ودارت الارض يتردى اهلها انا في ساح المعارك باثلا اجود بنفسي كما اجود بروحي ثم ان ارود للوطن الحبيب برايتي <تصفيق> فإما أن أعود للوطن الحبيب براية رافعة رأسي والجلود ورائيها أو أن أعود للوطن الحبيب ببسمتي رسمت على شفاهي هناك قبل ما ماثيا أو أن الحبيب على هناك تفزل بها شهادة أقبل بها حوريتي بشفاءها ونحرق تحت قل العرش تطلع الأرض, الأرض ونرد قصة شاهدات مجام لكن الله يا أمة الإسلام يدنس قرانك وتغتصب نساءك ويؤسر رجالك ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغفر رمضان ولا قرص لي بالدين <تصفيق> <تصفيق> الهي الهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير ابيت وفي الفؤاد جراح واسرى تقيق مضاجعي فانا الاسير يحاصرني شعور الذل لما ارى الابطال كبلهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزب يواجههم نفير إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع قرفي kasiu a bitwa fil وعذبهم بها أنت القدير إذا غيطت فكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح والسراح سقط مضاجعي فلا اسير وصبرني يا أسير فانت حر الى الاخرى بلا قيد تسير ستنسى ليل ماساه طويل ستزأر يا أبي وقد تثور تذكر هذه الدنيا تروه وفيها السهل منها والعسير من